أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا Oh أما ركونك أتلمانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك لفي شك منه رحمتا فمن ينصرني من الله إنا صعیت ویان کنید أَقَرُّ غَفْقَنَتَ مَنْ تَوْفِيدَ رِقْ عُصْلَا سَكَنَ أَيَّامَ ذَلِكَ But I'm China for the ورد وعندما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وعندما رأى fim One Yes. Oh. إننا تناشئ يعود نسيب فادوا انسان